أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثياق بؤن كل نفس لم ا ع د عليها حافظ فلينظر ا ل إ ن س ا ن مما خلق خلق م ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر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 اللهم اكيدون ك ي د ا واكيد كيدا فامهل الكافرين امهلهم رويدا